الدرس والحادي والتلاثون بعد المئة من الجنداني في حروف المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة السلام على رسول الله على آله وصحبه لا قل الآن رحمه الله تعالى مهما أي هذا هو الحرف الثامن عشر من الحروف المعاني الرباعية التي يكون عليها تسعة عشر حرفًا. قال المشهور أنها اسماء الشرط. وهو هو الراجح انها اسم على الاصح الضمير اليها قال مجرد عن الظرفيه مجرد عن الظرفيه بمعنى انه يعامل هو لغير العاقل لكن يعامل معامله ما مجرد عن الظرفيه الزمنيه والمكانية قال مثل من مثل من يعني في الاعتبار الحكمي ولكن في المعنى مثل ما اي لغير العاقل لغير العاقل فقوله مثل من هذا في الاعتبار ايش في الاعتبار الحكمي وهو الخلو عن الظرفيه الزمنيه والمكانية وهو الخلو عن الظرفية الزمنيه والمكانية ذكر ابن مالك انها قد تلد ظرفا هذا قد يعني قد بعد الاصل ماذا يفيد التقليل بعد العصر ما لا يفيد التقليل وربما الشيء النادر ذكر ذلك في التسهيل وفي الكافية كافية نظمها في ثلاثة آلاف بيت جمعة النحو ثم اختصرها في العلفية وسماها الخلاصة هذه الفية ابن مالك التي معنا انما هي الخلاصة نظمها لولده الاسد من عقل أن يتدرب على النحو يعني لولده المبتدئ في النحو يتدرب على معرفة النحو بها قال وقال في سرحيه أن جميع النحويين يجعلون ما ومهما مثل من يعني في الاعتبار ما هو الاعتبار الحكمي الخلوة من الضرفية الزمنية والمكانية قال في لزوم التجرد عن الظرفيه الزمنية والمكانية مع أن استعمالهما ظرفين ضرفين في أشعار الفصحاء من العرب وأنشد أبياتا منها قول حاتم وأنك وانك مهما تعطي وضعك سؤله وفرقك من منتهى الدم اجمع هذه حكمه هذه حكمه يعني اعطاء البطن ما تشتهي خروج الى ما لا ينبغي وإعطاء يعني الفرق ما يريد خروج الى طريق غير حميد هذه من الحكم هذا البيت من ابيات الحكمه وانك مهما تعتبطنا كسئلة هو فرق كنالا منتهد من وقال ابنه بدر الدين ولد ابن مالك لا ارى في هذه النبيات حق لانه صح تقديرها بالمصدر يعني تقع الماء مفعول مطلق وقد ذكرت ذلك في شرح التسهيل وقال الزمق في الكشاف وهذه الكلمه في عدد الكلمات التي يحرفها من لا يد له في علم العربية من لا يد له أي من لا قوة له هنا اليد بمعنى القوة لأنها أتى بعدها في أتى بعدها في فاليد هنا ورد بها القوة قال لا فيضع فيضعها في غير موضعها ويحسب ويحسب مهما بمعنى متى ما ويحسب بمعنى متى ويقول مثل قيتني أعطيتك وهذا من وضعه اي من استعماله وليس من كلام واضع العربية في شيء واضعي مستعمل العربية. قال ثم يذهب فيفسر مهما تأثنا به من ايه بمعنى الوقت فيلحد في ايات الله وهو لا يشعر وهذا وأنثاله مما يجب الجثو بين يدي الناظر في كتاب شيبوي يعني مما يعني حدث التلمذ على من على من يقرأ كتاب شيبوي. وأما من لم يقرأ كتاب سيفو يعني كيف سيفهم كل شيء على مراده هذه اكتب عليها نادرة من قوله قال الزمخشري الى إلى قوله انتهى كلامه اكتب هذه نادرة يعني ما هي فائدة فقط هذه من نوادر من نوادر النصائح ومن نوادر النقد قال وذكر الموالك التسهيل أن مهما قد يستفهم بها والمشهور أنها لا تفهم عن شرطية وأما قوله مهما لي الليلتا مهملية ليلة مهملية أو داب نعلية فلا حجة فيه لإعت الإحتمال أن تكون ماه بمعنى فف وما هي الاستفهامية وقف عليها بهذا السكت قال يعني ما يعني وقف على البيت بهذا السكت ليه ليه أصلها ليه وسربالية أصلها سربالية من اجل الحفاظ على حركه المبني. وزعم السهيل أنها قد تخرج على الاسميه وتكون حرفا إذا لم, إذا لم يعد عليها من القملة ضمير قوله يعني مرجوح تقول لزهيرا وما تكون عند بلئ من خلا على الناس تعلمي وهو قول غريب وقد حكى خطاب الموردي عن بعضهم أنها تكون حرفا بمعنى إن ولذلك ذكرتها بهذا في هذا الموضع ويتعلق بها أحكام مذكورة في مواضيعها. واختلف النحويون فيها فقيل إنها بسيطة ووزنها فعل والفها إما للتانيث وإما للإلحاق وزال التنوين للبناء فهي على هذا من باب سلسة ما هي؟ قال وقال ابن إياز ولو قيل أنها مفعل تحاميا لذلك لم أر به باسا وقال خليل هي مركبة من ما ما وما الأولى التي للجزاء الثانية التي اجزد الجزاء، القزاء واستقبع التكرير فأبدلوا من ألف الأولى ها جعلوها وجعلوها كسهوا جعلوهم كشيء واحد يعني مهما وقال الخص الزجي والبغداديون بغداديون المدرسه البغداديه هي مركبة من مه بمعنى سكتهما الشرطيه قالوا قد تستعمل ما مع من التي هي شرط فيقال مهما وقال قطرب لما يحمل الجسم بها عن فصيح يعني مهما وقد أجسيبوها أن تكون مه أضيف إليها ما والله اعلم قال الإمام رد رحمه الله تعالى هلا هل وهذا هو الحرف التاسع عشر والاخير من حروف المعاني الرباعيه هل حرف تحضير لا له الا فعل او معموله كما تقدم فيها اخواتي تقدمت عده من حروف التحضير وذ وذكر و قال وذهب بعض النحويين وذهب بعض النحويين الى جواز ما الجمل الجمله يعني بعدها بعدها نقيها القبل الالتدائي يعني بعدها أو تليها تقول الشاعر النبوث ليلى أرسلت بشفاعة اليه فهلا نفس ليلة شفيعها فهلا نفس؟ يعني نسه مبتدأ شفيع خمر يعني آتت بعدها قبلة اسميه وتاوله من طهر وغيره على إضمار كان الشانية قال فهلا كان يعني على إضمار كان التي منع الشان وتأوله بعضهم على ان نفس فاعل مضمر أي فهل لا شفاعة نفس ليلا وشفيعها خبر وامتدى المحذوف أي هي شفيعها والأول أقرب وأما قول الشاعر هل التقدم والقلوب صحاح فعلى إضمار كانت تامة هل لا أي كانت تقدم أي حصل التقدم وهل لا أكثر استعمالا في التحضير من ألا وتقدم ما قاله بعض النحويين هذا صفحة تسعمائة وخمسة صفحة خمسمائة وتسعة صفحة خمسمائة وتسعة وتقدم من قاله بعض النحوية صفحة خمسمائة وتسعة من أنها هلا بدل من من أن والله أعلم والبيت الذي ذكره هلا تقدم القلوب صحاحه الآن الآن بعد لقاقة تلحونني الآن بعد لقاقتي تلحونني هل التقدم والقلوب صحاح يعني هذا البيت